أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره إ ل ا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ة و إ ن الذين أ و ت و ا الكتاب ليعلمون أ ن ه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أ ت ي ت الذين أ و ت و ا الكتاب بكل آ ي ة ما تبعوا قبلتك وما أ ن ت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م من بعد ما جاءك من العلم إ ن ك إ ذ ا لمن الظالمين الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و إ ن ه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث خرجت شطر وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا, إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني و ل أ ت م نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آ ي ا ت ن ا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أ ذ ك ر ك م و ا ش ك ر و ن ي ولا تكفرون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 أ و ل ئ ك عليهم صلوات من ربهم و ر ح م ة و أ و ل ئ ك هم المهتدون إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أ ن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليم إ ن الذين يكتبون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من م بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك بيناه الكتاب في للناس أ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا وبينوا ف أ و ل ئ ك أ ت و ب عليهم فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب إ ذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و ا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا كرهه ف ن ت ب ر أ منهم كما تبرا أ و منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم ب خ ا ر ج ي ن من النار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 واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا كلوا ُ من ِْ طيبات ََِِّ ما َ رزقناكم ََُْ واشكروا َُُ لله َِِّ إ ِ ن كنتم ُُْْ إ اياه ُ تعبدون ََُُْ إ ِ ن َّ م َ ا حرم َََّ عليكم ََُُْ ا ل ْ م َ ي ت ََ والدم ََ ولحم َََْ ا ل ْ ق ِ ن ْ ز ِ ي ر ِ وما ََ أ ُ ه ِ ل َّ به ِِ لغير َِِْ الله َِّ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م أ و ل ئ ك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما أ ص ب ر ه م على النار ذلك ب أ ن الله نزل الكتاب بالحق و إ ن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أ و ل ئ ك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد و ا ل أ ن ث ى ب ا ل أ ن ث ى فمن عفي له من أ خ ي ه شيء فاتباع بالمعروف و أ د ا ء إ ل ي ه ب إ ح س ا ن ذلك تخفيف من ربكم و ر ح م ة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تتقون كتب عليكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت إ ن ترك خيرا ا ل و ص ي ة للوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن بالمعروف ا ل و ص ي ة للوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه ف إ ن م ا إ ث م ه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أ و إ ث م ا ف أ ص ل ح بينهم فلا إ ث م عليه إ ن الله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أ ي ا م ا معدودات فمن كان منكم مريضا أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م اخر وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ا ل ع د ة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم, فتاب عليكم وعفى عنكم ف ا ل آ ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د من الفجر ثم أ ت م و ا الصيام إ ل ى الليل ولا تباشروهن و أ ن ت م عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام ّ لتاكلوا فريقا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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ ن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ خ ر ج و ه م من حيث أ خ ر ج و ك م و ا ل ف ت ن ة أ ش د من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ف إ ن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إ ل ا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أ ن الله مع المتقين و أ ن ف ق و ا في سبيل الله ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى التهلكه و أ ح س ن و ا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 الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث, ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى و ا ت ق و نيا اولي ا ل أ ل ب ا ب ليس عليكم جناح أ ن تبتغوا فضلا من ربكم ف إ ذ ا أ ف ض ت م من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم و إ ن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أ ف ي ض و ا من حيث أ ف ا ض الناس واستغفروا الله إ ن الله غفور رحيم